ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن الا الذين ظلموا منهم وكونوا عامنا الذي انزل الينا وانزل اليكم والاله هنا والهكم واحد ونحن له عباد